ثَرَأَتَمَن مَنِ إلََهُ هَوَامُ وَأَقَلم اللهُ عَى عمُِ وَخَتَمَ عَ سَنْععْه وَقَلْلبِ وَخَتَمَ عَ سَمعْهِ وَقَللبِهِ وَجَعَلَ عَ بَقَدِهِ غِشَوَةً سَمَيْ يَهْدهِ مِ بَعْدِ الل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 وَلِلَّهِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ كِيَامَتِهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ ان وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ نَارِبَتُهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ